وإن Sivu. وَمَنِ النَّبِيُّ مِمَّنْ كُنْتُمْ تَعْنُونَ كِتَابًا إذ أنتم سلمون وإذ أخذ الله من مصدقوا معكم ثم جاءكم رسول مصدقوا Amen. أَدْعُو وَأَنَا مَعْكُمْ لِنَشْهَدَ الدِّينَ مَنْ فمن تَوَلَّى بعدها أَنَّى يُؤْذِينِي مَن يَلْهُو بِالظُّنُونِ وَعَلِمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَعِنْدَ الْأَرْضِ كُلُّ